صاحibukum ا ح「未来のために」 وما ينطق, عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى, علمه شديد القوى ذو مرة, فاستوى ذو مره فاستوى وهو بالافق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او أ د ن ى فاوحى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى َتُمَارُونَهُ مَا َتُمَارُونَهُ مَا يَرَى عَلَى عَلَى َلَقَدْ「あな ا ل ْの名前を知りたい人」 عند سدره المنتهى عندها جنه ا ل م ق و ى إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى, إذ يغشى, السدرة ما يغشى ما زاغ, البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى موسوعه النابلسي ث ل ل ع ل ك م الاسلاميه ذ ك ل تلك إ ذ ا ق س م ة ض ي ز ة إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ان يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس إن إلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم من أ م ل ل إ ن س ا ن م ا ت م ن ا ب ل ل س ي ل ل ا ل و م الاسلاميه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم تغني شفاعتهم 私たち ل 今日の夜を楽 ن يأذن الله لا إ ل ا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن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 وما لهم به من علم وما لهم به من علم ا يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا إن لا يغني م ن عمن الحق شيئا فأعرض ت و س ى ع ن ذ ك ر ه ا و ل م يرد إ ن ا ا ل س ي ا ا ة للعلوم د ن عمن ي ا فأعرض ت و ى ن ن ذ ك ر يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ا ربك هو أ ع が م بمن いま عن بما عملوا ليجزي بما ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا الامم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 هو أ ع ل م بكم إ ذ أ ن ش ا ك م من الارض واذ أ ن ت م أ ج ن ة في بطون أ م ه ا ت ك م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 ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى ألا ليس للإنسان إلا سعى ليس للإنسان ما سعى سوف「完成 سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى و أ ن إ ل ى ربك المنتهى, وأن إلى ربك المنتهى أنه أضحك وأبكى أنه هو هو أ م は明日を迎えた」 وانه خلق الزوجين الذكر والانثى, وأنه خلق الزوجين والأنثى من, نطفة من نطفه اذا تمنى وأن عليهم 「私たちのこと أ خ ر ى وأن ع ل ي ه ことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないこ ر は وانه هو رب الشعرى عادن وانه اهلك عادا الأولى, الاولى وثمود فما أبقى ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفك تاهوى 「ファ النذر الأولى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى ازفتي ا ل آ ز ف ه ليس لها من دون الله كاشفه, ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ ه ذ افمن الْحَذِيثِ تَعْجَبُونَ أ هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون, وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون